وَإِنَّ لَنَدَخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِيَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَدَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا